بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن الله العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أودادا وخلقناكم أزواجًا واجعلنا نومكم شباتا واجعلنا الليل نفاسا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حفا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم المصل كان ميقاتا يوم ينفخ الصور فسأتون أفواجا وفتهت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم نما كانت مرضا للطاعين ما ما لا بدين فيها أحقا لا يذوقون فيها برداء ولا شرابا إلا حميمون وعساقا جزاهم فاقا إنهم كانوا لا يرجعون حسابا تذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائك وأعنابا وكواب أترابا وكعسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوى ولا كذابا جَزَاءَ امْرِئٍ ظَلَمَ رَبَّهُ قَائِمًا عَذَابًا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ قِطَامًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّسُلُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه بهابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا